<تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي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 كم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا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 سَنُلْقِيَ قِبْلَتَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا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 كَتَلا بَشْرَا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً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 وقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا قارئ قد حل فينا مثلما البدر المنير شع نورا وضياء يملأ الكون الكبير يملأ الكون الكبير فاصدح اليوم ورات وتقدم في المسير قارئ بالذكر يشدو منارات عسير منارات عسير